وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام الأجري رحمه الله حدثنا الفريابي قال حدثنا ميمون بن الأصبر وأبو مسعود أحمد بن الفراتش أحمد بن الفرات قال هو ابن خالد الضبي ابو مسعود الرازي ثقه حافظ كل ما فيه بلا مسند كل ما فيه بلا مستند أه؟ وابو مسعود احمد بن الفرات يعني كنيته احمد ابو مسعود لا حاشا على شيء الا هو ابن خالد الضبي ابو مسعود الرازي ثقة حافظ تكلم فيه بلا مستند قولي حافظا من قولا كسانك خسانك <تصفيق> دو جرحي انك دو بولاندي لي شانبيانيا دليليا نبوه بو حدثنا ميمون بن الاصبح ميمون بن الأصبخ الجوتي وابو مسعود أحمد بن الفرات قالا هدو شبهيك ويهنان بوت تقوية قالا حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح كاتبي ليث قال حدثنا معاوية ابن صالح معاوية بن صالح أنا عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه يعني جبيلي كورينوفير جبيلي خوي ثقية وعبد الرحمن شروها جبيلي كورينوفير مخضرمة يعني من التابعين عن نواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وأبواب مفتحة طبس هذه حديثك اسناده حسن لبر معاوي كري صالح ولبر عبد الله كري صالح أبو صالح كاتب ليث شنك هدوشا هدوشا يعني فيه ما مقال ولكن افضل ان يكون هناك سندباء يقولون ان هناك سندباء يقولون ان هناك سندباء يقولون ان هناك سندباء يقولون ان هناك سندباء يقولون الله هناك سندباء يقولون ان والجنبه من الشيء جانبه وناحيته. يعني لم لاولئي جانبه وناحيته. ألا لم لاولئي سرطان دو سورها يا سور ديوار ديوارك بيت سور. يعني ديوارك حاجزك زك بهاد شوية. بديوار بقى خشب بقى قر بكيت برجانو إشتكف يحاط فيها بدء أو في السور كل ما يحيط بشيء من بناء أو غيره بهر شيء. شو أردوا ليش تكبدء السور جنب شوطمان الجنبة هي من الشيء جانبه وناحيته على جنبتي سرات السوران وأبواب مفتوحة وشندقية كلا. يعني بينا في الشيء خده مرة جاي راسته لملا و ديوار هيا لولا شو ديوار هيا لم ديوار درگاه هيا یک دو سے چند چند حزب ولائیںو فرقو انواع مذاهب هيا ام درگاه لم لا شو شو هيا لای چفو راست و ابوابو مفتحه کلا و تو ک آسان بوئی کتیب چی بو ایسا بو علم مفتح نک ابوابو مغلق و ابوابو مفتح چون ک درگاه بی عکلا و آسان بو دل کیتیب چی كيف يمكن أن يكون الإنسان بيته مفتدع؟ ولم يمكن أن يكون الإنسان بيته سنين وأبواب وعلى الأبواب ستور سرها كان هي ستور أو الساترة ها ستور ستور ستور وعلى الأبواب ستور وعلى باب الصراط داع لدرجاي ريغ راسكش داعيك هي يقول ايها الناس يعني يكو ريغ رجلك بردم رغاك بويكس نشي بس رغاك لا بد ابو ام لا ابو اولى يقول يا ايها الناس عفوا ايش نشيوا على باب الصراط وعلى باب الصراط داع ضل يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ضل هموتن درجا كسي لساد درجا واستوى بسر لا ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط و كديكش لا سرو صراطوا واستوى فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب لقد كسيك شويتي أود الجانب كاتو تبشت جولة فقال قال ويحك لا تفتح ويحك أصلي كلمة ويح بوتر حمى وبوته جعوب زي بيهات نوايا بلن بو ويجلس بكاره هنا وقيل هي بمعنى ويل يعني ويل لك ويلك يعني ويل لك ويل فقال هذا وي لا تفتح فإنك إن تفتح تلج أو درجاي بكيته وعنوات بردك اللابي أو أك تجورو بيا درجاي تنهاز عسانتن هذا ساتريك لسريه لايدا شتاشي كمل لايدا أك تجورو فإنك إن تفتح تلج مني أمن مني أكاد فالصراط النموني الاسلام والستور حدود الله او انا والأبواب المفتحه محارم الله وذلك الداعي على راس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط وعظ الله في قلب كل مسلم واعظ الله في قلب كل مسلم إلا دريها مو إنسانك واعظك جاء قرفت ربي يا أو إيمانيك اللذي هي الله هيا ينهندك العلماء وكشيخ ربي على شرحك الله يقول اللمي ملكا اللمي ملكا يعني ملك ملائكا قصيح تشاق خادلتها والداعي من فوق والداعي من فوق السراط واعظ الله في قلب كل مسلم لا ده له مو انسان هيك كسيك يقصد هي بوك قصد شاكد بوك اوه تفصيل والله أعلم حديثك صحيح طبعا لغيره وسندك حسن بلان لا تندين رجيت رواته وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يزيد بن محمد ابن عبد الصمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن الصالح عن معاوية بن الصالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما أبو ضرب المثل جه جل أساليب نواء صراط مستقيم وعلى جنبتي الصراط سوران بينهما ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخاه وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا اراد إنسان فتح شيء من تلك الابواب قال له ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه فالصراط الاسلام والسور حدود الله والأبواب محارم الله والداعي على رأس السرات كتاب الله تعالى والداعي من فوق السرات واعظ الله في قلب كل مسلم أمشي سنادك حسنة وها حديثك حديثك صحيحة لغيره قال رحمه الله وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير جريري كوري الحميدة عن منصور ابن المعتمر رجال صحيحا عن ابي وائل شقيقي كوري قال قال عبد الله هو ابن مسعود إن هذا الصراط محتضر أمر يجي حق أمر يجي إسلام أمر صراط المستقيم الشياطين لا هم تحضره الشياطين تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هدمة هذا الصراط هريك أبو خوان بوريك إخوان بانجكال ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله كابو هيك لما خرج أبي شيب كيلكاتي في إثنية القرآن فإن حبل الله هو كتاب الله فاعتصموا بحبل الله قال رحمه الله حدثنا ابو شعيب الحديثه الصحيحه و اسناد شيء صحيح قال حدثنا ابو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني شيخي اجريه حافظ بن حجر عليه معمر صدوق كسكك تمني زوري كدوا صدوق وقال الدار القطني ثقة مأمون أو بن سنلاي محققني هنا صدوق قولي حافظة وقال الدار القطني هنا بدي أبو شعيب عبد الله بن حسن حراني عمر صدوق وقال الدار قوطني ثقة مامون ثم فرق كذا صدوق بيد حكم حديثك اشتي كثير يدير بيت حسن اگر ام بستنها ام ام كسيت يا عندي بي. مامون بيد او كاتا حديثك بيد صحيح سندك اجل لسندك كسيتر نادي قال حدثنا قال حدثنا جدي قال حدثنا موسى بن أعين جد جدي أبو شعيب لحاشكهات وصدوق ثقه قال حدثنا موسى بن أعين عن إسماعيل بن أبي خالد عن المجالد ابن سعيد عن المجالد بن سعيد عن الشعبي عن ثابت ابن قطبة أن عبد الله بن مسعود قال في خطبته أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقه أويك والا جماعات الصبر قدن لسر منهج جماعة منهج أهل السنة نا راحت بلاتنا والصبر جدنا سري بلام بارشتله لويك واخوش لان ابدا تفرق ده كأويلات او مشاكلانيك كبسرت عندي او عزابي كبسرت عندي لا دنيا ولا ده زول جورتله لويك لويك نا رحت قبل لدنيا لا بسر صبر بويه اسناده حسن او حديثه حسن او كولبر مجالد من اجل مجالد كخوي قصيده سلك دولا حاشيكا قال رحمه الله حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي وباس كد شيخي اازوريه وثقا قال حدثنا زهير بن محمد المروزي امش ما باس كد ثقا قال حدثنا عبد الله بن موسى ثقه عن عيسى الحناط عيسى الحناث متروكة كابويس السندي أم حديثة بثا ضعيف جدا عن الشعبي قال كان يقال من أراد بح بحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين من أراد بحبحت الجنه فعليه بجماعه المسلمين برغم ان الحديثه هاتشان للاسئله ضعيفه ضعيف جدا برغم ان الحديثه ما ان باسكت الوكو مرفوع وشنو كان يتلبس ما كتب اسنادهم صحيح برغم لا ما ضعيفه ان جاء عن الشعب قال كان يقال كان يقال من اراد يعني إرسالي كذوى وحدثنا وقال رحمه الله وحدثنا ابن عبد الحميد ايضا قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد عن عاصم الاحوال عاصم كري سليمان قال قال أبو... قال قال أبو العالية أبو العالية هو رفيع رفيع بن مهران من التابعين تعلموا الإسلام حمك الله تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه فيري إسلام ببن كفيريش جبن أن مدن فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرف الصراط يمينا ولا شمالا. وعليكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والذي عليها أصحابه يعني فهم السلف. فإن قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه خمسة عشر سنة. الأئمة لسر القرآن بن القرآن من أخرين دوا لسر منهج صحيح بن فيش أوي اما كان كإنسان أهل حسبي من بسبين صار عمر مود وعيده مزلاوه سيسال عمر مود وعيده يعني بيش ما سال وسنت وينه ولا سال فهم درس ببن. ثمان ما بويان كنا هصال بس لما نجي أهل السنة وأهل الحديث وينا أجاب عزبان عطونا. بويان نابشوني أبيشوني كيو كبير إسلام أصله كبير وعليكم سنة نبي صلى الله عليه وسلم والذي وآله أصحابه فإن قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعل الذي فعله خمسة عشر سنة وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة تلقي بين الناس عداوة. هد حزبي كدرس كدر جماعاتي هارف القيال مذهبي كدرس كدر رقي له وقت لا والبغضاء بغضاء لقرار عداوية فرقي تشي شدة الكراهة بغضاء يعني عداوة شديت يعني أما بغضاء شدة الكره والمقت يعني زور رقد لكسي ببيته أو بغضاء قال فحدث به الحسن أبو حسني بصلي باسم كدفة فقال صدق ونصح يعني أبو عالي قسيش جواني كدوة راسك نصحة ثاني كدوة وحدثت به حفصة بنت سيرين حفصة يا حفص نسيدي حفصة شاشيشا لا يخمن حفصة حفصة بنت سيرين فقال جزاك الله فقالت يا بني أحدثت بهذا محمدا يعني محمد كوريسيرين كبرايتي قلت لا قال فحدثه إذن ومقصيك زور مهمة قال محمد بن الحسين علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن اصحابه رضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه ائمه المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء يعني هركز يكتبيني لسالقرآن سنة سنة صحابه تابعين أقوال أئمة أشيد وكو سباسيك اسفسهه كذا هسه ظاهرا مساله وعشي نعم مقيد بهيج حزبيه كوا لا بهيج تعصبيه كوا بهيج شخصيه بهيج قبيله بهيج مذهبه بهيج قوميه بهيج خاكه بهيج شنو راستا بفئه او مجال يداوها يعني حدود وسنور يخونه ابينين مقلد هيش كسرنين اي هيج حزبين لا صار برنامية كقرآن والسنة صحيح وفهم سلفه اويك قاشا أو كعلماء مثل الأوزاعي والسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم سلام ومن كان على مثل طريقتهم ومجانبة كل مذهب يدم هؤلاء العلماء أو علمانا زم سرزنشتي هذا المذهب يبكن هر يرير يبكن ايما دولك يبني لي. و سنبين ما يرضونه يرض يرضونه إن شاء الله يعني أهم الراجي أو عنك أو الراجي كأوان في الرازين ألا بياني أكين أما ثلاثة ثالثي صحيح أمريكا باسم من كدك نزدة صحيح هو أبو العالية كابو أم بابا تقصصي كتبة ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته في لزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. لم بابكوا مل فوائدها. لم بابيخ من ما؟ كمل فوائدي زور هيا نزيكي بصفائد بع سكن بسرعة. إيك جلوانا الحث على السمع والطاعة لأئمة المسلمين. يعني تقول رأي كردن هل تقول؟ كيف تقول؟ الحدث على السمع والطاعة لأعمة المسلمين الحفاظ على وحدة المسلمين يعني أما بلاي إما وقرنجا يكفار شبن. مسلمان يكفار شابن مسلمان جاواز نبن وحموج يعني إما دعوية بو يكفار شايتين يعني تفروقت يعني ولو بو قازان جي خوش معنبيت الحفاظ على وحدة المسلمين وجمع كلمتهم ان جئ خين رجي خين لا امام ممنوع دس ونبر ايما تفرق امه حسابي خوش منك انت عصب من بوخ مني بوخ خو دي خوش مني وايش شخصك يشني معنا بويا لا بر ام تفرق ام تعصبانا خيني مسلمانا اي مفارزعه ناموسيا یش کسی ناموسی لایه ما هت گناه کرد قصیب پیروکنن لبر مصلحتی خوند مالیان مالی یش کسی مالی یش کسی حلال نکند بو خوند لبر خلاف بایه ناموسی خالق خویی خالق مالی خالق یکشته و یکبون و یعنی یک پارچه ای خالق ما مسلمان مام باسته انجا یکی کیتی لوا درسانیم بابه جوا ازي دروس كدنوتي اгдаن مسلمانا وتعدد دروس كدن مقيسا عليا الفرح الحزبي ولا يمو كارسات جريمه الفرح الحزبي النقد ازادي النقد شال الثانيه جريمه الفرح الحزبي في الحزبي لا مرش شي خلاف معناه ورني الدكتاتوري دائما شاع ظلم شاع لا دائما عدل شاع اخلاق صبر تحمل علم نياص بانشي تعب وخير شاع المهم کاتک که مسلمان هم کیته شن بشه که و ضعیف و لاوا زیان کیو، انجاب کشت و شر و آوانه لجال پیشوا کانه درز بکره، آو آو ان دویلاتو بس خواهم جلب بخی خوی بزنید. چی خلق خسالی کلوه؟ خلق چی خسالی؟ اگر بیتو کار بدستان، خلق کمرشکی نبی. بیکه لوا آنکه زور جر، او کسانی که دش بکار بدستان، اوستن نیازیان پاک. ما بستن آواهای حکمیشی بزرگتر، بقوتر، جوانتر، بهیستر به مرنبار به دوچمنی اسلام. بالام هر خوی آوا، هر خوی هو کار با لوازبونی مسلمان، با لواز لوازبونی دولت، با لوازبونی او کار او آواهای کخوی ها را دیگر داده. لبرش آدوجمن که آنی، او لاتاین، او اوجلا ولكن لماذا لا يمكن ان يكون هناك الكثير من الاشياء التي يمكن ان يكون هناك الكثير من الاشياء التي يمكن ان يكون هناك الكثير من الاشياء التي يمكن ان يكون فجور الكثير من الاشياء التي يمكن من والله تكل كفر بو كافر تيايا معصية تيايا بربلاو بو بدعتي تيايا قال الجهاد في سبيل الله هيك يقل صفات أهل السنة جهاد في سبيل الله جهادك في شرعية بلام لجر رأيتك باك لجر يعني معلوم ده قال لي كثيرا التحذير الشديد من مفارقة الجماعة القائمة على دين الله الحق كاتبيني كوامالك لسا دينا جماعتك لسا دينا لسا منهجك صحيحا لا يجاوز يمكي لا يجاوز يمكي او كوامالك ان اهل السنن طائفه منصورة سلفين او جماعي حقا يعني قصب اوانا كردن رجائتي كردني لوانا. لوانا دارتون يعني كارساتي قولية، كما تدرشون لجماعة بأخذ نازاني بويا أواه أهل سنن، بتاعباد أقر علماء الأقلابين، بتاعباد أقر ولاد بنا، أقر كياني كان أبي تدرشون لوزور قولية، يعني خوانت حلالك بويا التحذير الشديد من مفارقة الجماعة، القائمة على دين الله الحق قالوا كتير لم لم الله عليه وسلم قال للمسلمين قال للمسلمين قال للمسلمين مرد مردنيكي جاهلي للمسلمين قال جاهلي قال للمسلمين قال للمسلمين قال اهل قال للمسلمين قال للمسلمين قال للمسلمين قال للمسلمين قال للمسلمين قال وفاجره الأمر بالتعلم يا بتعلم القرآن والسنة أولين كي أبو أبو العالية الأمر بالتعلم والاستقامة عليه خالي تر البد البدع تفرق والسنة تجمع, تجمع. الصراحة يا تجمع بو سرط يكسرط أما بدع زوره ليمين ويسار زوره يا. قال لي كي ترلم التحذير الشديد من التعصب الأشخاص تعصب هيد شخصي أما شافعية أما مالكية أما حنفية أما فلانة أما مدخلية أما جامية أما وهابية أما فلانة يك إنسان يك شخصين تعصبه هيدا بي. أم نوانشي كواء الكينريت بأهل سنة أما مدخلية أما وهابية أما جامية أما ظلمة أقنا أمانا أم عالمان أخوين دعوي وأناك كما أن نعر مخالف كان من نعرنا نبو ناشدين كذين أو للقبيلة أو للمذهب أو للحزب وأن جاء والتحذير من الدعوة إلى شيء من ذلك يعني نابي دعوكي بوعنا حتى دعو بو خوتش بيد بيج شواز خالي كتير بقى مكبون بوو فابون لبيعات که بیعت دیتا کاربردیست حاکم ابیب عمک بو فا بید نشین یعنی اگر معنا کتیریا اگر ذمی یا معاهد لدولتی استعمیه آهد و ذمیه ابو ابینیان کوچی چون کوانال ذمیتون و عدم قتله خالی کتیر جهاد نکردن لجير بیدا خک مجهول به رایت عمية يعني عمية وثمان مجهولة لا يسبين وجهه يعني رايتك بيداخك كيفك كذا جهادك نازن جهاد جهادك بويا جهاد أهل السنة جهادنا كان نجير رايتك كازن زانية خالي كتير بكر تمثيل مثال هنا نوى كثر لف عيدانك لم بعير أبيني في عنبري صلى الله عليه وسلم شيا كخط پس شم چند خطا ایک دوی سکرد لحالیه. امشو طبعا با خستنا و مشکو نادری مخلط با و غریقی کی زورگوری هیا، بوی خسکالیتیم کام. و چندین آیات لسر مسئله ضرب مثال. و تلک المثال للناس و ما یعقلها العالمون. و چندین آیاتیتره لو لو بابتا، لو باسا. خالك يتر لم دعات أهل الباطل مستمرون في دعوتهم من غير فطور. شون كأواد هموي درجاء كلاواته. أوه هموي داعي دعاتي باطلة كخلكي بوان كان بوأ درجانا. بويا أوان بردواام حتى قيامة دعاتي باطل إيش خالي كتير، ويتعلل لديها مو من صومانية كا وعضي كدا ناو كف فترة فترة ين أو علميك علمك كسبيك كوب توا ين لومي ملكا خالي كتير السرعة المستقيم خط وسط يعني الصراط المستقيم رجايك في وسطه. بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط والتفريط، بول الله راسي بول الله يشفيك، ختيك يشفيك يا أبن بارك صلى الله عليه وسلم، بس النهاية يجلي نيك، بوي إشارة بيبوء أوهيك كوا، إسلام وسطا بين الإفراط وبين التفريط، يمينك إفراطه، يسارك إشي، تفريطه، يمين إفراطه، يسار تفريطه. لانه علمي ان الله عملي هو ان يكون المسلمين ضلالاته ان علمي المسلمين هو ان يكون المسلمين هو ان يكون المسلمين هو ان يكون نجم هو ان يعني جوان جوان ان يكون جوان جوان يان بابي كي زور زور لا دراوا جاي تركثرك في الفعل فيها كثرك في في المفعول إيش بيت هر كامل مفتوحة مناهج الباطل و وأهله وأبوابهم أبوابي باطلشية التمويه وغش أهل بدع في سطورهم على بدعي هل يمكن أن يكون هناك رون و أشكابه لسري نسابه فلان بيدعي يدعي فلان فالذيك هذا سري لا يدعي يعني هاتشي كي أو فالذيك لا بدأ شي تجوله و ينابي النزيش بيدعبك قال كثير الشياطين لهم موجود وحضور عند صراط الله الحق يعني وجود يعني هاي لسه رجع كان واستاذ بس لسه هاد موضوعي إكسير لكى تشدين شبهيتية شبه ما أدري شبه شياطين دين بوه السرات كنجري يعني شياطين حضورا هلا السرات لنا مسلمان إيش يعني بل وفي المسلمين يعني لنا مسلمان يشكوا كم الله خلك جاي إكسير لكى تكوات زني بتشق زي كباخلاب يدعون الناس إلى سبيلهم المهلك قال كثير الناس يكرهون الصبر على الاجتماع خلق حزيلة لا اجتماعه بيكوبني دائما حزي على جوازي وتفرق واركس رأي خوي ويحبون الفرق ولا يصبرون على ظلم وجور الظلم يعني حاكم كاربادستا ظلمك نعدالتيك صبريا النسرينيا يعني, يعني بوي اوانيك الصبر اقرى النسر ظلمي كاربادستان زور كمان. زور كم انا واني كوا حكم با حكمي منجي اهل السنه اكنك سبب بغنا ساري ظلمي كربدس دنيا قيامتي شتاء بلان اوانيك صبر سبحان الله يا كجرن يا يجرن يا شون که کابل کار بدست بدم میلیونها خلقی جنویه اتباعی حاشی پاری عسکریه له مسدمی نمونه هیچی پنیه تست و گرفتن و همه چی تکروتا اگرچه تبدیلی که کابلایی که انقلاب کابوسریه حتی من نه نتونه له موت تعریفه جارجایی که دعائي هر لنا وخواه ناكي تلاتوز بسر ايوتراء تلاتو او بسر ايوتراء و تاريخ معروف بوايا لدنيا يشتراح دناها انجا قيامتش مخالفة شرعية همان نبروك فوائدون و باباكا شاء الله فوائد نشي تايا داعي لبعشو موفاقا ان شاء الله بارك الله ها ها يا كم